وَلَؤْكَرِهَا الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى فِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالَّذِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أُولَئِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَرْفَعْ لَكُمُ اللَّهُ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمُ الْجَنَّةَ تَنَجَّوْنَ بِهَا وَمَنْ سَاكَنَ طَيِّبًا فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَى يُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الذين الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصار الله قال الحواريون نحن انصار الله فآمنت طائفة من بني اسرائيل وكفرت طائفة